ما الحكمة من جعل الكفر موتاً؟ نعم أحسنت لأن الكفر جهل والجهل يوجب الوقفة والحيرة فهو كالموت الذي يوجب السكون والوقوف عدم الحركة. احسن. ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى ليس بخارج ولم يكن لا يخرج. عندك؟ احسن. وصفه هنا بوصف لازم وثابت جاء على صيغة اسم الفاعل التي تدل على الثبوت واللزوم بحيث لا تنفك عنها عنه هذه الصفة لا تنفك عنه هذه الصفة سؤال آخر لماذا أفرد الله عز وجل النور وجمع الظلمات عندك؟ أفرد النور لفضله وكماله وجمع الظلمات للنقص الحاصل فيها لأنها ناقصة والثاني السبب الثاني من يأتي به عندك أن الحق واحد فأفرد النور لكون الحق واحدا وجمع الظلمات لأن طرق الباطل متعددة طيب يضاف إلى اللطائف والأسرار في هذا المثل الحكمة من قوله سبحانه وتعالى يمشي به في الناس هو مهتد هو ماش لكن لماذا ذكر الله عز وجل هذه الجملة بعد أن جعل له النور قال بعض أهل العلم لأمور منها تمكن ذلك الشخص من النور هو متمكن منه كمن يحمل المصباح في يديه وهو متمكن من المصباح إشارة إلى تمكنه من ذلك النور الثاني لعدم تأثره بالناس هو يمشي بين الناس فلا يتأثر بهم لا يتأثر بهم والثالث لحصول الانتفاع به بذلك النور للغير لأن هناك أناسا ينتفعون بالنور الذي يمشي به فربما طلب أحدهم ذلك النور فصار له جزءا منه صار له جزءا منه واستفاد وانتفع لهذه الحكم ذكر الله عز وجل قوله يمشي به في الناس ومما يضاف أيضا السبب والحكمة من تفسير أهل العلم للنور بالقرآن وبالعلم وبالدين أنه لا بد في الإبصار من أمريه لا بد في الإبصار من أمرين: سلامة حاسة البصر متى يبصر الشخص عند وجود أمرين؟ سلامة حاسة بصره والثاني طلوع ما يضيء كالشمس مثلا حتى يبصر، فلو كان له بصر. لكن المكان مظلم ليس هناك مادة تضيء لم استطع أن يبصر شيئا فلابد من وجود الأمرين قالوا وكذلك البصيرة البصيرة بالعلم بالإيمان بالدين لا بد فيها من أمرين سلامة حاسة العقل أن يكون العقل صحيحا وموجودا وطلوع الأمر الثاني طلوع نور الوحي عليه أن يأتي عليه نور الوحي ليمده بالخير ويفهم ذلك الأمر أما فوائد هذا المثل فهي كثيرة نذكر بعضا منها الفائدة الأولى أن القلوب تموت وتحيا توصف بالموت وتوصف بالحياة وإذا كانت القلوب توصف بالموت وبالحياة فإن أهل العلم قد قسموا هذه القلوب إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو القلب الحي الصحيح القلب الحي الصحيح وهو الذي يسمى في القرآن بالقلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا القلب السليم هو القلب الذي لا ينجو امرء يوم القيامة إلا به وقد اختلفت عبارات أهل العلم في معنى القلب السليم فقال بعضهم هو السليم من الشرف وقال بعضهم هو السليم من البدع وقال آخرون هو السليم من الغي وقال آخرون هو السليم من الباطل ولا شك أن هذه الأوصاف تليق بالقلب السليم فكلها تدل على معنى متقارب فهو سليم من الشرك سليم من البدعة سليم من الإثم سليم من الباطل فمن كان ذا قلب متصف بهذه الصفات فهو قلب صاحب قلب سليم صاحب قلب سليم ويتلخص ذلك في أمرين يتلخص ذلك في أمرين حتى يكون القلب سليما متى يكون القلب سليما الجواب يكون إذا وجد فيه أمران تجريد الإخلاص لله عز وجل وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا كان مخلصا لله عز وجل في أعماله وأقواله والجانب الثاني إذا كان محققا للمتابعا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي الشيء بهواه ومزاجه من دون شرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أما القلب الثاني فهو القلب الميت وهذا القلب لا حياة له فهو قلب لا يعرف ربه وليس لديه تجريد الإخلاص لله عز وجل ولا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هذا القلب يقف مع الشهوة والإرادة وإن كان فيها سخط رب العالمين لا يبالي هذا القلب يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى مخالطة صاحب هذا القلب سقم مخالطة لا تخالط صاحب القلب الميت فيموت قلبك معه قال مخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته سم ومجالسته هلاك هذه حقيقة؟ صاحب القلب الميت أعادنا الله من القلوب الميتة أما القلب الثالث فهو القلب المريض وهذا قلب فيه حياة لكن بها علة فيها علة فله مادتان مادة تمده إلى جانب الخير ومادة تمده إلى جانب الشر وهذا القلب المريض الذي قد مرض لم يمت بكي فيه نسبة حياة لكن هو لما غلب من المادتين إن غلبت مادة الشر عليه مات وإن غلبت مادة الخير عليه حي وعاش هذا تقسيم حسن للقلوب وقد ورد عن بعض السلف كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه ذكر أن القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام قال القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن لاحظ قلب أجرد فيه سراج يزهر ينور لك الطريق هذا هو قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر كما قال الله عنهم وقالوا قلوبنا غلف غلف عليها بغلاف لا ينفذ إليها نور ولا يخرج منها حياة قال وقلب منكوس هو موجود هذا القلب لم يغلف لكن نكس على وجهه فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر أبصر الحق ثم عمي تغلقت عليه قال حذيفة رضي الله عنه وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما إذن هذا هو القلب المريض هذا هو القلب المريض فتأملوا هذا المثل حين ذكر الله عز وجل عن القلوب بأنها تموت ثم تحيى وذلك في قوله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه الفائدة الثانية أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمات العلم حياة ونور والجهل موت وظلمات فإياك أن تقنع بالجهل احذر أن تكون من الجاهلين واحرص على العلم النافع فالعلم النافع فيه الحياة وفيه النور ولذا شبها العلماء الذين يأخذون بالعلم علم القرآن والسنة شبهوا بالقمر يشبه العالم منهم بالقمر دون الشمس لماذا يشبه العالم بالقمر دون الشمس ذكر ابن القيم رحمه الله فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى قال إن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم العالم الذي نوره مستفاد من نور أو من شمس الرسالة بالقمر أو من تشبيهه بالشمس لهذا المعنى معنى ذلك افهم لماذا يشبه العالم بالقمر ولا يشبه بالشمس قال لفائدتين الفائدة الأولى أن هذا القمر نوره مستفاد من نور أعظم منه وهو نور الشمس فالعالم يستفيد من نور عظيم هو شمس الرسالة شمس الرسالة نور أعظم منه فلذلك يشبه بالقمر هذه الفائدة الأولى الثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا تفاوت في الإضاءة الشمس مضيئة لا ينقص جزء منها بخلاف القمر فإنه أحيانا يقل نوره وأحيانا يكثر أحيانا ينقص وأحيانا يمتلئ وذلك إشارة إلى ما عليه العلماء فمنهم من علمه غزير يمتلئ حتى يصير كليلة البدر في التمام والكمال ومنهم من ينقص علمه لكن يصير بمنزلة الهلال أو الشطر من القمر وهكذا يتفاوت العلماء في الإضاءة في نفع الناس فمن العلماء العاملين من ينفع الناس نفعا عظيما فينشر. هذا النور ويعلم ويبصر كليلة البدر تماما في اكتمال النفع بها ومنهم من يكون دون ذلك لذلك يشبه العالم بالقمر لهاتين الفائدتين من يعيدهما يشبه العالم بالقمر دون الشمس لفائدتين عندك عبد الرؤوف أن القمر يستمد ضوءه أو نوره من غيره وكذلك العالم يستمد هذا النور من نور أو شمس الرسالة ونور الوحي أحسن الفائدة الثانية عندما من, من يرفع من المتأخرين هكذا يكون بطلا تفضل. أن ماذا طيب أن أن في التشبيه بالقمر إشارة إلى حالات العلماء كما للقمر حالات تطرأ على يطرأ عليه النقص والزيادة والقلة والكثرة وذلك بالنسبة للعلماء من حيث العلم ونشره ويشبه العلماء بالنجوم لذلك إذا رأيت قد صار هذا رمزا من رموز تعبير الرؤية إذا رأيت نجما في منامك فإنه أول ما يتبادر إلى تعبير المعبرين أنه عالم أنه عالم العلماء يشبهون أيضا بالنجوم احرص على أن تكون نجما لامعا بل قمرا منورا وفي تشبيه العلماء بالنجوم حكم النجوم خلقت لثلاث حكم من يأتي بها النجوم خلقها الله عز وجل لثلاث حكم الحكمة الأولى أنها غابت نعم زينة للسماء هي زينة للسماء وكذلك العلماء زينة للأرض لاحظ التشابه زينة السماء النجوم وزينة الأرض العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وإياك أن تخلط العلماء بعضهم ببعض منهم علماء هدى ومنهم علماء هوى فإياك أن تخلط ذا بذاك فترى مثلا من ليس بنجم نجما ترى من ليس بنجم نجما من نجوم السماء أو من نجوم الأرض تقول هذا وهو عالم هواء يتبع هواء قال الله عز وجل عنه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهي هذا عالم آتاه الله الآيات وصار مثل الكلب عالم هواء أعادنا الله من علماء السوء والهوى وكفان الله شر علماء السوء والهوى فقد أفسدوا دون أن يصلحوا طيب الحكمة ثانية عندك رفعت الشمال اعكس تفضل عفوا الهداية أن هذه النجوم علامات يهتد الناس بها يهتدي الناس بها والعلماء هم هداية للناس من يتبصر بالدين إذا لم يكن هناك علماء العلماء هم ورثة يبصرون الناس يدلونهم على طريق الهداية هكذا الحكمة الثالثة عندك أنها رجوم للشياطين النجوم رجوم للشياطين لكل من يريد أن يسترق السمع والعلماء العاملون هم رجوم لشياطين الإنس والجن رجوم لشياطين الإنس والجن فإذا وجد شخص يريد أن يفسد في الدين أو يخرب أو يعمل قام ذلك العالم العامل بعلمه يحذر فيصير كلامه مثل النجوم والشهب عند أن ترسل على الشياطين فتموت ولذا نجد أثرا لكلام أهل العلم المعتبرين أثرا عند أن يوجهوا نقدهم وكلامهم إلى من ضل من العلماء وغيرهم يكون كلامهم له أثر بل ربما يقتل الله عز وجل برميته تلك ذلك الشيطان من شياطين الإنس نكتفي بهذا القدر هنا وبارك الله فيكم